وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ فَإِنَّ اللَّهَ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ إن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 من هلكا بينك ويحيى من حيا بينك وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشيتم ولتنازعتم في أمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ مِنْ بَأْسِكُمْ تَلْقَيْتُمُوهُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا إِذْ لَقِيتُمُوهُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُخَفِّفُ عَنْكُمْ وَعَنْ أَهْلِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ لقيتم في أتى تسبتو إذا لقيتم في أتى تسبتو وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون.